صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امن يا ايها الذين امنوا اتقوا الله فَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَادِيَهَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ